وقال لهم الكون لا اله الا الله يا سكون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يجد ولم يولد ولم يكن له هو <تصفيق> احد <تصفيق>